براءت من الله ورسوله إلى الذين عهدت من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا واعلموا أن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 وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 فَإِن ت amوا وأقموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون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 أَلَا تَقْتُلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهُمْ بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بِإِخْرَاجِ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ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 وَأَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ إِنَّمَا النَّسِيَةُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّنَهُ عَمَوَ وَيُحَرِّمُنَهُ عَمَلٌ يُوَاطِئُ عَدَدَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ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 إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي إِلَّا عَذَابًا أَلِيمًا قوماً غَيْرَكُمْ وَلَا تضروه شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إلا تنصروه فقد نصره الله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 ورتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لعد له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبّقهم ولكن كره الله بعاثهم فثبّقهم وقيل قعدوا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 Alem yâlem o annu mu Allah ve Resuluh fa anlaha na rjeh anna khalidan fiha, zâlik alkhizu alâzîm. Yâhpzur an tuzzal عليهم suratun بُلِسْتَهْزِؤُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَالْعَبْقُ قُلْ أَبِلَ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ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 قُلْ لَا تَعْتَذِرُ لَنُمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرْدُونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَقُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرُ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ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 وما كان المؤمنون لينفروا كافه، فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة اللي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 انم الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون وان الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون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 لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه مَا عنتم حريص عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم